والله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها البلد جَنّ لِقَوْمِ لَيْلٍ إِنَّا قَدِ انَّا تَهُوُ أَوْ أَمْ كُنْتُمْ Oh mm -hmm. ناشئة الليل هي Um la إِنَّا I kan والبُرِّضَ مَعَهُ بِكَ وَالبُرِّضَ مَعَهُ بِكَ واصبر على ما يقولون واصبر واصبر وَالدَّارُ الَّتِي يَعْلَمُ كَذِبِينَ لَنُغْنِيَنَّهُمْ وكانت الجبال كثيبا مهلا Oh, kayfatan ta kuna i Yeah, yeah. I uh -huh. والله يقدر الليل What? One night. واستغفر الله واستغفر الله الله